بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الهمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أ ن ماله أ خ ل د ه كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقد التي تطلع على الافئده انها عليهم موصده في عمد ممدد